قال رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة فمنهم الاربعاء على الصلاة حافظ عبد الله اصحاب السنن احسنته اصحاب السنن فان قوله جمع قواس وهو من يكثر الطواف والجولان هذا هو معنى الطواف هو جمع او قوله طوافين هو جمع قواف الطواف والذي يقدر الطواف عليه والجولان يدور عليه هذا طواف يقال له طواف وقوله الهر حيوان معروف له تسميات كثيرة يقال له الهر ويقال له إذن كذلك الضيوان ويقال له السنور ويقال له القط فهذه تسميات لمسمى واحد فله أكثر من اسم هذا الهر وهو حيوان معروف عند الناس فمن أسمائه الهر ومن أسمائه السنور ومن أسمائه إذن كذلك القط ومن أسمائه البس ومن أسمائه الضيوان الضيون بالفتح هاكذا وهذا الضيون اسم عندنا مشهور يقولون له ضيون لكن اهل البلاد يعني ربما بس يعني اتخلف عندهم بعض الحركات ضيون انه ويجمع على ويجمعنا ضياون على ضياون وبعضهم يخص الضيون بذكر الحر هو الذي يقال له الضيون الذكر من الحر وامى الانثى والذي يظهر أنه يطلق على هذا وهذا بعضهم يعمم يقال ضيوان في الذكر وفي الأنتة ونحن عندنا نستعمل في الأنتة ضيوان صح استعمل الأنتة وإلا هم يطلقون على ذكر الهر يقال له ضيوان لا العري ده حق الجماعة عري ما نعرف عري ما ذكروا العري وإنما ذكروا الضيوان وذكروا الهر والسنور وكذلك أيضا القط قلبس هذه كلها اسماني هذا الحيوان الأليف وهو حيوان أليف كما تعلمون وأما بالنسبة لمسائل الهر وما يتعلق بها فالمسألة الأولى طهارة الهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس فإذا هي الطاهرة إنما هي من الطوافين عليكم فاختلف العلماء أو الفقهاء في طهارة الهرب فذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الهر طاهر وهذا هو الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه المصنف هنا في هذا الكتاب النفيس المختصر الفقهي وهو عند الأربعة وعند ابن خزيمة إنها ليست من فهذا يدن على التنصيص على طهارة الهر وذهب بعض الحنفية ومنهم طحاوي إلى أن الهر نجسة لنجاسة لحمها وذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاوي حنفي إلى أن الهر نجسة لنجاسة لحمها فقالوا اللحم هو نجس لا يجوز أخله فإذن هي نجسة هذا غير صحيح فلا يلزم من نجاسة اللحم أن تكون الدات نجسة فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح على طهارة هذا الهر ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله مقدم على أقوال غيره فإذا صح هذا الحديث بطهارة الهر فلا يقال ماذا من لحم نجس فإذا هو نجس هذا تعليل غاليل في غير محله هذا التعليل في غير محله فلا يلزم من ذا ذا طيب هذه المسألة الأولى طهارة الهر هل الهر طاهر أم ليس بطاهر فالذي خرجنا به أنه طاهر المسألة الثانية طهارة سؤر الهر طهارة سؤر الهر وهو بقية الطعام والشراب ما يلغ فيه الهر الباقي هذا من الماء او من الطعام هل هو طاهر أم ليس بطاهر تقدم معنى أن الكلب إذا ولقى إيش نفعل بالمال الذي يلق فيه نريقه ونشي نبعده ونغسل إلى الذي ولقى فيه هذا الكلب فهل الهر نفس الكلب طهارة سؤر الهر وهو بقية الطعام والشراب ومنه كلمة سائر كما تعلمون وهي بمعنى الباقي هذه مثل المسائل الخلاف بين العلماء فالجمهور على طهارة سؤرها فيجوز شربه والوضوء به يجوز شربه والوضوء به ما أبقاه الهر مثلا جاء إلى ماء ولعق من هذا الماء ولغ في هذا الماء فيجوز للشخص أن يشرب هذا الماء بعد الهر لقول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات معلوم الطواف يعني ما يتحرج منه ما يتحرج من الخادم الذي يطوف عليك ما يتحرج مما أكله وترك إلى آخر ذلك كما هم علوم فهو الأصل فيه الخادم الطواف فاستعمل فيه الهر لكثرت جولانه وطواف على الإنسان فاجعله كالخادم للإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها من الطوافين عليهم والطوافات والطواف ما يتحرج منه الإنسان مما أكن إلى آخر ذلك وعلى هذا سؤر الهر أي بقية الهر التي يتركها الهر من طعام أو من شراب هل يجوز أكله؟ وإن كان ما هل يجوز شربه والوضوء به نعم يجوز شربه ويجوز أكل الطعام ويجوز الوضوء بالماء الذي يترقه الهر لهذا الحديث الذي بين أيدينا إنها ليست من جس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وذهب الحنفية إلى كراهة سؤرها وقالوا إنه نجس أو أنه نجس قالوا بنجاسته واستدل بحديث الهر سبع الهر سبع الهرس سبع وحد ضعيف يحيى بن يحيى هذا بن مسيب عيسى بن مسيب في عيسى بن وهو ضعيف وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث ليس فيه دلالة إن صح فيبقى معنى ما ولغ فيه السبع الهر على القول بأنه من السباع مستثنى لقوله إنها ليس بنجس إنها من الطوافين هذا لو صحى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فلا يكون دليلا لهم في قوله أن النساء صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلغ فيه السباع أو ما ينوبه ينتابه السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا يكون عام مخصص به بالهر مخصص بولوك الهر فإنه لا يضر يكون عاما مخصوصا بالهر وبحديث الهر الذي بين أيدينا فحديث الباب يخصص يخصص به عموم حديث السباع على صحة حديث السباع يخصص به حديث الباب طيب بقي معنا بول الهر وخراء وخرؤها هاتذي يقول بول الهر وخرؤها يضمون الخار نص الحلفية على أن بول الحر وخرؤها نجس في أظهر روايتين فهو يفسد الماء وكذلك أيضا الثوب الذي وقع عليه وغسل وكذلك أيضا يرى الملكية ذلك وعموم قول الشافعية على نجاسته لأنهم يرون نجاست جميع الأبوال والأرواس يرون نجاست جميع الأبوال والأرواس ستأتي مسألة نجاسة الأرواك والأبوال فما يؤكل لحمه فليس بنجس ما يؤكل لحمه من الأشياء فليس بنجس هذا هو صحيح لأن النساء صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الابل الإبل وألبانها فلو كانت نجسة لما أدين لها وكانت أيضا كذلك الإبل تطوف بالبيت النساء صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو, إيش وهو راكب ولا شك أنها تقرأ وأنها تبول أنها تقرأ لا تتحرج من شيء تقرأ وتبول ولو كانت يعني أبوالها نجسة وأرواثها نجسة لما أذن النساء الصلوم بدخولها البيت لما أذن بدخولها فأما بقية الحيوانات فهذا هو الأصل في أرواثها وفي أبوالها أنها نجسة ومنها الهر أما ما يؤكل اللحمه فليس بوله ولا غائطه بنجس هذا مثلة الأبوال والأرواث فالهر يكون على هذا بوله وروثه نجس نجسا كما ذهب الحنفية والمالكية وأيضا كذلك الشافعية وهو قول الجماهير أن بول الهر وكذلك غائق الهر نجس كغيره من الحيوانات إلا ما يؤكل لحمه وكما سمعت مثل الغلم أرواتها ليست في نجسة ولا أبوالها لو أصابت التوب وصليت في هذا التوب الذي أصابته ما عليك شيء ما عليك شيء وكذلك الإبن أو البقل لو أصابت ثوبك بشيء من البول او بشيء من الرؤس هذا ليس بنجس بولها ليس بنجس وأقوى الأدلة على ذلك حديث العرانيين أن النساء صلى لما عليه في العلاج لأولئك بأن يشربوا من أبوالها وألبانها ولو كانت أبوالها نجسة لما أدنى في ذلك وهذا ترجيح الإمام بن تيمي رحمه الله وكذلك أدنى بالصلاة في مرابض الغنم أدنى بالصلاة في مرابض الغنم وهنا أرواة موجودة مع ذلك أدنى أن يسوع صلى بالصلاة فيها ولو كانت نجسة لما أدنى في موضع نجس لما أدنى في موضع نجس هذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن أبوال ما يأكل لحمه وأرواسه ليست بنجسة فلا تحتاجنا ان تغسل هذا الذي أصابه بول لكن من باب النظافة فينبغل الشخص أن يعتنيه ويقسم هذا التوب الذي أصابه روت أو أصابه بول ما يأكل لحمه هذا من باب النظافة لكن لو جاء صلى في هذا التوب فصلاة صحيحة ومعني شيء وإن علم بأن فيه شيء من هذا الأمر وإن علم فإنه لا يضره ذلك طيب ومن المسائل التي تذكر هنا أنهم أجمعوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به سؤر ما يؤكل لحمه طاهر هذا الهر ما يؤكل لحمه هو. وسؤرها طاهر على أصلح الأقوال على أصلح الأقوال بقي ما يؤكل لحمه مثل الغنم مثل البقر مثل الإبل مثل الأرانب ومثل غير ذلك ما تلق هذه الأشياء فهذا ما فيه خلاف أن سؤرها ما ما أبغت من طعام او كذلك أيضا من ما ولغت فيه هذا طاهر بلا خلاف فلك أن تشرب بعد الغنم هذه التي تشرب منه ولك كذلك أن تتوضى بهذا الشيء وكذلك الطعام إذا لعق الإبل او لعقته الشاه أو البقرة فلك أن تأكل هذا الطعام لا تقدر منه ما فيه يعني داعي لتتقدر لكن إن تقدرت ما في مانع ان تقدرته فلا مانع ولا يقال ليش تقدر من هذه الأشياء هو كل واحد تكون نفسه قوية أنه يأكل بعد هذه الحيوانات لكن من حيث الطهارة الكلام ومن حيث الأكل والشرب ما أبقى هذه الحيوانات الطاهرة فأجمع العلماء على طهارته أجمع العلماء على طهارته بل الشخص يأكل ما أكلت منه الشاه وكذلك ما شربت منه الشاه له أن يشرب ولا في شيء فهذا بإجماع العلماء لم يختلف أحد منهم على طهارته ما ذكره أي سؤر ما يؤكل لحمه ما معنى السؤر أي الباقي الذي أبغثت تأكل, في شيء تش... تأكل من شيء وتشرب من شيء وتبقي شيئا فهذا لك أن تشرب ولك أن تتوضى به باتفاق العلماء واختلف العلماء في سؤر الحمار والبغل وكذلك الخيل والصواب أنها طاهرة أنه طاهر سؤر الحمار وسؤر البغل وسؤر الخيل الصحيح أنها طاهرة فالشخص ان يشرب بعد الخيل بعد الحمار إلى أقل ذلك مما أشرنا إليه فهذه سؤرها طاهرة بقي سؤر السباع مثل لسود النمور غير ذلك من السباع الصحيح أنها طاهرة لعدم أرود الدليل إلا الكلب يستثنى الكلب يستثنى وهذا مذنب ما مالك الشافعي ذهب الشافعي ومالك وغيرهما إلى طهار السؤر جميع السباع إلا الكلب تقدم الكلام على الكلب وأما بقية السباع فسؤرها طاهر إذا شرب الشخص ما فيه فهو توضى من هذا الذي ولغ فيه السباع. سبع الأسد او هذا أيضا كذلك طاهر وإنما يستثنى من السباعش الكلب فهذا سؤره ليس بطاهر فيراك كما تقدم معنا بقي بيع الهر الهر طاهر كما تقدم معنا فهل يجوز بيعه هل يجوز أن يبيع الشخص ويشتري في الهرار هذه يلقي للسوق مع ما شاء الله محل الهرار وبعض الهرار جميلة يعني تباع بأموال يعني باهضة كما يقولون جميلة جدا الحق فهل يجوز الشخص يفتح محله ويبيعه ويشتريه في الهرار ومن أراد هر للجردان يذهب عند قلان هذه مثلة خلافية بين العلماء فذهب جمهورها العلم إلى جواز بيع الهر إلى جواز بيع الهر ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا لأنها طاهرة وانتفع بها ووجد فيها جميع شروط البيع فجاز بيعها مثل الحمار والبغل ايش المانع قال وجد فيها جميع شروط انها ينتبع بها وانها طاهرة فما المانع من بيعها فيجوز بيعها هذا قول جماهير العلماء ومنهم اهل ملاهب هؤلاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فقالوا بجواز بيع الهر لانها طاهرة ومنتفع بها ووجد فيها جميع شروط البيع فجاز بيعها الحمار والبغل فلا مانع من بيعها وذهب آخرون إلى كراهة بيع الهر واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر أن النساء صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور أنه عن ثمن الكلب والسنور فقال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك زجر عن ذلك نهى عن ثمن الكلب والسنور وزجر عن ذلك وهذا قول جماعة من أهل العلم منه أبو غرير ومجاد وطاوس وجابر ابن زيد وهو قول عند المالكية قول عند المالكية أن الهر يكره بيعه وليس بمحرم وإنما يكره بيعه لأن النساء صلى الله عليه عن ثمن الكلب والسنور وزجر عن ذلك والقول الثالث هو الأقرب أن بيعه حرام أن بيع الهر حرام فلا يجوز بيع الهر وإنما يتهاد به الناس إذا أهد شخص حرا ما فيه مانع أما البيع فلا يجوز بيعه لحديث جابر المتقدم وكذلك حديثه الآخر نهى النساء صلى الله عليه وسلم أنت من تلبس النور ذاك فيه وزجرة وإزياده حديث واحد هذا الحديث نص في أن النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ثمن الكلب والسنور الكلب لا يجوز بيعه سواء كان كلب صيد او كلب ماشيه او كلب ما به من كلام اخرى فانه لا يجوز بيعه كذلك ايضا وهو الهر لا يجوز بيعه لان الرسول صلى الله نهى عن ثمن الكلب وكمان ثمن ايش السنور فهذا هو اقرب الاقوال الحديث المسلم هذا هو اقرب الاقوال أنه لا يجوز بيع الهر وأما أنك تعطي هدية ما فيه مانع أنك تعطي لشخص هدية وتبادل معه أما البيع فلا لأن هذا الحديث كما ترى ظاهر في الدلالة فمذهب الجمهور مرجوح في هذه المسألة والظاهر أن الصواب أنه لا يجوز بيعه لهذا الحديث الذي سمعته فما يدري هل يعلونه لأنه بعضهم يتكلم فيه هل يعلونه فينظروا للحديث نص فيقولوا بالكراهة أقل شيء يعني يقولوا ما هو دليل على هذا وإنما هذه كراهة تنزيح من هذا سمعت هو كراهة يعني أمر إرشاد يعني كراهة إرشاد فقط لا تفعل هذا أما أنه حرام ما حرام لكن الحديث كما ترى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور والكلب حرام لا يجوز بيعه كما سيأتي معنا في البيوع وكذلك الهر الذي قرن معه فما هو الذي يخرج الهر يقال هنا مكروه هنا حرام والنهي واحد كما ترى قال يجوز شرب من لبن مثل حمار؟ والبول العناجل لا, لا يشرب منه ان رسول الله منع عن اكل الحمر الاهنيه ومنها البانها تدخل في ذلك ومنها البانها فلا تشرب ولا تؤكل فهي من ضمن الاشياء التي نهى من صلى ما عنها فانهى عن لحوم الحمر, الحمر الاهنيه ويدخل في ذلك الالبان والابوان كذلك لا ينتفع بها ولا يتعالج بها وإنما يتعالج بالأبوال التي تقدمت الإشارة بها أبوال الابل أو إليها أبوال الإبل لا وكذلك أبوال الغنم إذا كان هناك الأطباء وجدوا فيها مادة نافعة ما فيه مانع أنه يتعالج بها الشخص نصع بها الأطباء وقالوا فيها مادة نافعة للعلاج فهن يسعصنوا مقدار شديد لأبوال الإبل وفعلا به مادة نافعة للعلاج فهو يعالج من او يستعمل في مرض الاستسقاء كان شيخنا يتعالج به يخلط معه اللبن ويشربه الشخص يخلطه ويشربه ما فيه مانعه حامض جدا قد أخرج مرة للطلاب حامض حامض يعني مع البول حموضة فيه شديدة جدا ربما ما يستساق شربه لكن أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام لا يطق عن الهواء فإذا أرشدك استعمال جيد ما في مانعه وأما اللبن لبن أنت الحمار فلا ولا كلانك البول ما هو البغل هل هو الحمار الوحشي لا البغل يتولد من الخيل ومن الحمار يتولد من الخيل ومن الحمار يتولد بغني لو طاع احدهم الاخر يتولد اظل خيل يطاع الحمار او الحمار يطايش الخيل الحمار طبعا أن انت اريد فيتولد هذا البغل منهما قال العلامه السعيدي تفسيره ان الريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسته كان قي لقوله طوافون عليكم في سوره النور معقل صلى الله عليه وسلم حين سقينا عن النهر انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات سواء هل هذا الحكم صحيح ام فريق الصبينه شهر انه طاهر شك في ذلك لكن ما أدري ولو كان بعد نجاسته أي بعد نجاست الصبي يقصد بذلك ولو كان بعد نجاست الصبي كان يعني يكون بوله له حكم بول كبير إلى آخر ذلك فنعني أريد هذا فريقه ريق غيره من من تعلمون كبار السنو هذا ما هو نجس ما في حد يقول فيما نعلم بنجاست ريق الصبي وكذلك ريق غيره من من هو قد بلق فريقه طاهر ولا شك في ذلك لكن يقصد أنه هنا قال أنه من الطوافين طوافون عليكم الاستدلال الجيد الاستدلال جيد أن الطواف توسع فيه حتى بعض الحيوانات التي يبتل بها وتكون داخل خارج غير الهر فلا حكم الهر لا حكم الهر لأن النساء صلى الله عليه وسلم علم بهذا إنها من الطوافين عليكم فلو طاف عليك شيء من هذه حتى الوزغ بعضهم يقول إذا صرت أنك يعني ما تتحرج منها دائما داخل خارجه فهذا ربما يتوسع فيها لكن استثنى من ذلك الكلب وإن كان صار من الطوافين فلا وإن عمت به البلوى وصار من الطوافين فلا يدخل بهذا الحكم وإن كان كلب صيد وكلب ماشي فلو حكم فرد لكن غير الكلب من الحيوانات إذا بتريته به وصار داخل خارج البيت داخل خارج البيت فلو حكم إيش لو حكم الهرم ان نساء صلم على بإيش علله إنه مطوعة هذا صعب التحرج منه التحرج منه صعب فأي حيوان يصعب التحرج منه فيأخذ حكم إيش الهر إلا الكلب فلا الكلب فلا يأخذ حكم الهر علما ما هو الفرق بين القول الثاني في بيع نهر والقول الثالث القول الثاني والكراهه ولا بالتحريم والقول الثالث مع الكراهه فقط الذي يبيع عن القول الثاني والذي عن القول لا يتم والذي يبيع نهر عن القول الثالث ياتم عن قال روث الحمار طاهر فهل الحمار المقصود الحمار الوحشي أم الحمار هذا الحمار الوحشي باب أولى لأنه يجوز أكله يجوز أكله ولكن المقصود الحمار الأهلي الذي خالط الناس هذا ولا منهم لا يتوحش من ما في وحش فيه من خالطه في الناس أذاك توحش من الناس ولا يخالطهم فهذا حكمه آخر الحمار الوحشي يجوز أكله وروثهم باب أولى لنسى بين ولكن ذلك بوله لأن من يجوز أكله أرواته وأبواله إيش؟ طاهرة هذه قاعدة أخذها عند الشيخ الاسلام رحمه الله التي ذهب إليها في هذه الأشياء ومن يجوز أكله فهذه أبواله إيش؟ نجس على الأصل في الأبوال والأروات وأما الآدمي فلا يعلم خلاف في روته وفي بوله أنه نجس الآدمي لا يعلم خلاف بينهم نقل الإجماع أن روت الآدمي وبال الآدم نجس هل صحيح أن أخذ زمان تعم الأرض تكون الأرض الخلافة الإسلامية إن شاء الله وميلا لحدثنا تسمى قيام الخلافة هذا لا شك أنه سيأتي المهدي بعد أن يعم الأرض الجور والظلم فيملأها قصة وعدلة وهذا يدل على أن جميع الأرض يعمها حكم المهدي عليه رضوان الله وهناك بوادر تبدأ بهذا الخير وإلا لا أن نحن في آخر الزمان ولا ترى إلا الشر لا يتي زمان إلا الذي بعده الشر منه ولا شك أنه ينتاب هذه الأزمنة هي أزمنة الشر وإنتابها أزمنة خير وبقية خير في الناس لأن الطائفة لازالت موجودة إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة لكن أنه يكون الأرض على هذا الحال وتقوم الخلاف الإسلامية نعم يأتي يوم فالنبي صلى الله عليه ذكر أنه أن الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله هذا يدل على قيام الخلافة الإسلامية أن سيأتي وقته هذا ما قد حصل إلى الآن لم يحصل بعد لا في زمن نسوه صلما لا قصي هذا الحديث الذي أخبر عنه نسوه صلما وسيأتي وقت أنه يحصل هذا الأمر وأن المسلمين يقاتلون اليهود وأن الشجر والحجر يقف مع أهل الإسلام وإذا اختب يهودي خلف الشجر او خلف الحجر مطقا وقال يا مسلم هذا يهود تعال فاقتله نؤمن بذلك وأنه يأتي زمان يسير الراكم من صنعاء إلى حضر لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه والذئب على غنمه هذا محتمل أنه قد حصل أو محتمل أنه سيحصل فيما بعد فلا شك أنه سيحصل خير ويأتي زمان أيضا الضعينة تمشي من كذا إلى كذا لا يتعرض لها فلا شك أنه هاجم والشرات بتوكين الإسلام بتمكين الإسلام وأنه لا يقوم بيت مدر ولا وبر إلا يدخله الإسلام هذه كله بشارات خير وأن الإسلام سيأتي وقت يمكن به ويمكن أهله قد مكن قبل وسيمكن فيما بعد ولا سيمة فيما في ذكر من الأحوال التي ينطب فيها الحجر والشجر وكذلك أحوال المهدي وخلافة المهدي ونزول عيسى في آخر الزمان ثم بعد ذلك الساعة ونسأل الله العافية وأن تعبد الله يا أخي سواء دركت هذا الزمان او لم تدركه أن تعبد الله سبحانه وتعالى حتى تأتيك منيتك أما تنتظر تنتظر تنتظر الله عالم يأتي هذا ولم يأتيك الآن وانت موجود أنت عليك أن تعبد الله حتى يتوفاك ربه قال إذا ولغ الكل في الحوض هل يجوز توضع بالمال الذي فيه نعم ان كان لم يتنجس أشرنا إلى هذه المسألة إن لم يتنجس هذا الماء فيجوز الوضوء به وأما الشافعية على ما تقدمه الحنفية أنه يقول الشافعية إذا كان أقل من قلتين فلا إذا كان الماء أقل من قلتين فلا وإذا كان قلتين فأكثر ولا بأس باستعماله وإن ولغ فيه الكل والصحيح سوى كان قليلا أو كثيرا إن تنجس لا يجوز الوضوء به وان لم يتنجس فماء طهور لا ينجس شيء فتوضب ما الذي بالحوض اذا ولا غسيل الكلب ولم يتنجس توضأ فيه ولا سيم اذا كان كثيرا اما اذا كان قليلا فهو مظنة النجاسه ان تركتها بس وان توضات فيه لانه لم يظهر لك لا ريح تغير ولا طعم تغير ولا لون تغير فالماء طاهر لا ينجسه شيء الى هنا سبحان الله لا اله الا الله استغفرك منام ايضا